İlla Allah, İlla Allah, İlla Allah, İlla Allah, İlla Allah, İlla Allah, İlla Allah, İlla Allah, إلى الله المهندس وكلون إلى الله المهندس يرجعون, يرجعون في كف إلى الله سيرنا ضع الكف في كف إلى الله سيرنا فليس لنا فيما سوى الله مطمعه فليس لنا فيما سوى الله مطمعه نحذر الخطى في حسبة ومحبة إلى جنة فيها مصيف ومربع إذا ما ألتهى الله دنيا غرورة فقلبوك, فقلبوك بالأخرى شغوفون شغلعون نحذ الخطى في حسبة ومحبة إلى جهنة فيها مصيف ومربعون إذا مالتها الله بدنيا غرورة فقلبوك بالأخرى شغوفون ولهو. فما انت الا قدوه ومواعظ فما انت الا قدوه ومواعظ جوال بهاثف وذوب وادمعو جوال بهاثف وتوب وادمعو شغفنا في ايات نعيمك اننا نرى ما وعدت الله فيها ونسمعه نذكّر بالبسن وندعو إلى الهدى ونبدون في ذات الإله ونجمع ونكتب كتاب الله فيما اسمع الدنا فتوريق وغصان والزير والزير نعوه عن الدنيا ونضيق عندها ونسمع صوت المددين فاسرع مداوي جنوح مداوي جنوح مداوي جنوح نداوي جنوح نداوي نداوي نداوي نداوي نداوي نداوي نداوي نفس بالزهد والرضا ومن داق جوع القلب من أي استا ومن داق على القلب من أين يشبعون وفضنا بما ردي بما ردونا وفضنا بما ردونا بما والعلم رفعة وإنا مطايا العلم تدني وترفع وإنا مطايا العلم تدني وترفع نسير معا والله أحفاظ سيرنا وحفظك يا رحمن أخوى وأمنعوه فراران إلى الرحمن خوفا ورغبتان وما عنده للخلق أزكى وأرفعون نسيروا معا والله يحفظ سيرنا وحفظوك يا رحمن أخوى وأمنعون برارا إلى الرحمن خوفا ورغبا وما عنده للخلق أزكا وأرفع إذا ما تفرقنا فبالله لا التقيع اللَّه لنا في جنة الخلد مجمعون إِلَى اللهِ صِرْنَا وَفِي اللهِ نَلْتَقِي إِلَى اللهِ صِرْنَا وَفِي اللهِ